من بنات الريح لي صفر نجفول كنهه ضبي الفلا بجفالها من ود الخيال عساف الخيول زينها في دكهها وجلالها من بنات الريح لي صفر نجفول كنهه ضبي الفلا بجفالها من ود الخيال عساف زينها ما شفت وصفا بالمثول الله اللي بالجمال اصقالها زينها ما شفت وصفا بالمثول الله اللي بالجمال اصقالها